يقول بعض الناس إن الكولونيا والعطور المحلولة في الكحول نجسة فهل هذا صحيح؟ الحكم في استعمال الكولونيا والعطور المحلولة في الكحول متوقف على حكم الكحول نفسه، هل هو ناجس أو طاهر؟ وقد اختلفت أنظار العلماء فيه بناء على أنه من قبيل المسكرات كالخمر أو من قبيل المواد السامة أو شديدة الضرر والكل متفقون على حرمة شربه فهو مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار كما جاء في السنة النبوية والقائلون بأن الكحل كالخمر اختلفوا في نجاسته فالأئمة الأربعة على أن الخمر نجسة بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه حيث قالوا إن الرجس هو النجس أو النجس أو المستقذر والخبيث وخالف في هذا الحكم الإمام ربيعة شيخ الإمام مالك والليث بن سعد والمزني صاحب الإمام الشافعي وبعض المتأخرين من العلماء فقالوا إن الخمر طاهره مستدلين بأنها لما حرمت سكبت في طرق المدينة فلو كانت نجسه ما فعل الصحابة ذلك للنهي عن التخلي بالبول والغائط في الطرق وردوا دليل الجمهور وهو الآية بأن الرجس إذا أريد به النجس أو النجس فالنجاسة حكمية كنجاسة المشركين في قوله تعالى إنما المشركون نجس أي في الاعتقاد أما أجسامهم فغير نجس ويقوي هذا أن الأشياء المذكورة في الآية وهي الميسر والأنصاب والأزلام أي الأصنام والسهام التي يعرف بها الغيب عند العرب ليست نجسة وإن كانت محرمة فالدلالة اللفظية على النجاسة في الآية ليست قطعية فالخلاصة أن الخمر نجسة عند الجمهور فيكون الكحول والعطور المحلولة فيه نجسة أما عند غير الجمهور فهي طاهرة وبالتالي يكون الكحول طاهرا وكذلك العطور المحلولة فيه وممن قال بالطهارة الشوكاني في كتابه نيل الاوتار والصنعاني في كتابه سبل السلام ومحمد رشيد رضا في تفسيره وما دام الأمر خلافيا فلعل من التيسير بعد شيوع استعمال الكحول والعطور في التطهير والعلاج أن يقال بالطهارة وبخاصة إذا كان الكحول يستخرج الآن من مواد مختلفة غير العنب الذي تؤخذ منه الخمر والله أعلم.